يوم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل وان لن الناس يوم يقيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا كَيَوْنَ تَتْبَعُهُ رُسُلٌ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قبل ما لكم